موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعجتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليلين أما من بخل واستعنا وكذا بالفسرى فسنجسر بالفسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا من الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا فلا الله لا يصنى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجدى إلا بسراء وجه ربه الآلاء